ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول ومن إنزال القرآن ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراه فتركوا ما كلفوا به كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيره لا يدري ما حمل عليه اهو كتب ام غيرها قبح مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين قل ايها الرسول يا ايها الذين بقوا على اليهوديه بعد تحريفها ان زعمتم انكم اولياء لله اختصكم بالولايه دون الناس فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامه ان كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنون الموت ابدا بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا ناد المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة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 والله خير الرازقين وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه والله خير الرازقين